اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بصرنا بعيوبنا كلها اللهم أ ص ل ح لنا ديننا الذي هو عصمه أ م ر ن ا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 اللهم إ ن ا نعوذ بك من ف ت ن ة المضلين و ع ب ا د ة الجاهلين و ز ي ن ة المسرفين و إ ث م النادمين و إ ف ك ا ل خ ر ا ص ي ن ومن خزي الدنيا والدين ومن خ ف ة الموازين اللهم اجعلنا ممن فازوا ب ش ف ا ع ة الصيام والقيام واجعلنا ممن فازوا في هذا الشهر بطهاره القلب واللسان وممن زينوا بالحياء والايمان وممن فازوا بليله ة القدر والرضوان وممن فازوا بليلة وممن فازوا ب ل ي ل ة ا ل ق ب ر والرضوان وممن بشروا ب ا ل ج ن ة وزحزحوا عن النيران وممن و اللهم ا ن انا نسالك ان لا تزه قلوبنا اللهم لا تزه قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب اللهم ج ع ل ن ا ممن اتبع ا ل ص ن ة ولم ي ص ر عن ا ل آ ي ا ت وممن أ ش ب ع الجوعى وستر العورات وممن هدم البدع والمنكرات وممن قضى الديون ونفذ الكربات وممن تابوا, وممن تابوا فبدلت سيئاتهم حسنات برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ك تعلم أ ن منا من ابتلي بترك ا ل ص ل ا ة ومنا من ب ت ل ي بشرب الدخان وقطع الاوحام و أ د ى الجيران و أ ك ل الحرام وسماع الغناء الحرام و م ش ا ه د ة المسلسلات و ا ل أ ف ل ا م وفعل الزنا و أ ك ل الربا ومنا من ب ت ل ي بعقوق الوالدين ف اللهم أ ن ز ل علينا توبه لا رجوع فيها أ ن ز ل علينا ت و ب ة لا رجوع فيها اللهم تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ح ص ا ل نساء المسلمات واجعلهن متسترات صالحات مصلحات حافظات للغيب قانتا برحمتك ي اللهم ذا ا ج ا والإكرام ا ل ل ل من دعاهن إ ل ى الخروج من بيوتهن و إ ل ى اختلاطهن ونزع حجابهن فاللهم ف أ خ ر ص لسانه وسل اركانه واجعل وسل أركانه كيده في تدميره بقوتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م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 ن ن د و ك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أ ن ف ه وفاضت لك عينا و ا ل ج م ت خطايا والجمته خطايا اللهم إ ن لنا ذنوبا لا يعلمها أ ح د إ ل ا أ ن ت ولنا ذنوبا لم يسترها علينا أ ح د إ ل ا أ ن ت ولنا ذنوبا لا يغفرها لنا أ ح د إ ل ا أ ن ت تعلم من ذنوبنا ما لو علمه ا ل أ ب و ا ن لفارقونا ولو علمه أ ز و ا ج ن ا لقاطعونا ولو علمه جيراننا لهجرونا ولو علمه أ و ل ا د ن ا لم يبرونا ولكن ولا سبحانك تستر ولا تفضح ولكن سبحانك تستر ولا تفضح وتعفو وتسمح من عصى سترته ومن تاب إ ل ي ك قبلته ومن أ س ا ء امهلته ومن أ ت ى إ ل ي ك قبلته من الذي س أ ل ك فحرمته من الذي هرب إ ل ي ك ف أ س ل م ت ه من الذي هرب إ ل ي ك ف أ س ل م ت ه اللهم قد غارت النجوم ونعمت العيون و أ ن ت الحي القيوم وخلا كل, كل حبيب بحبيبه وانت خ ل ل م ت ه د ي و أ حبيب المتهددين ورجاء المذنبين و أ م ا ن الخائفين أ غ ل ق ت الملوك أ ب و ا ب ه ا وبابك مفتوح للسائلين فافتح لنا بابك واقفون على بابك واقفون على بابك واقفون على بابك يا من تحب العبد اللحوح في الدعاء واقفون على بابك فلا تطردنا عن بابك ولا تحرمنا من جنابك ان طردتنا فمن الذي ي و ي ن ا وان ابعدتنا فمن الذي يقربنا هذه دمعه المحبين, هذه دمعة المحبين وهذا انين المذنبين وهذا انين المذنبين وهذه زفرة, المقصرين. وهذه زفره المقصرين وقد وقفنا على بابك شاكين و ل أ ن ف س ن ا ظالمين ي ن ولعفوك ق ا ص د ولعفوك قاصدين ولعفوك قاصدين, ولعفوك قاصدين. ولعفوك قاصدين ولرحمتك رادين ولرحمتك رادين فاللهم ارحم عبادك, فاللهم ارحم عبادك, فاللهم ارحم عبادك, فاللهم ارحم عبادك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك عفوك ورضاك عفوك ورضاك يا رب يا, ربي عفوك, يا ربي عفوك, في عفوك في المحيا عفوك وعند الممات عفوك وعند, الممات عفوك وعند السكرات عفوك وعند السكرات عفوك, عفوك, عفوك وفي القبور عفوك وعند ف ي القبور السؤال عفوك وعند السؤال عفوك وعند ا ل ن س و ر عفوك وعند الميزان عفوك وعند الميزان عفوك وعلى الصراط عفوك و ع ل ى الصراط, عفوك. وعلى الصراط عفوك. وعند تطاير الصحف عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وعند الحساب عفوك وعند الحساب عفوك وعند, الحساب عفوك. وعند بروز النيران عفوك وعند بروز النيران عفوك. عفوك. عفوك وفي هذه الليله عفوك وعند السحر عفوك ولهذا الجمع عفوك ولموتانع عفوك ولموتانع ا ف و ك عفوك وريضاك عفوك ورضاك عفوك ورضاك اعتقنا من النار أعتقنا من النار أعتقنا من, النار اعتقنا من النار ومن عذاب النار, ومن عذاب النار يا سامع الصوت يا سابق الفوض يا كاسي العظام لحما بعد الموت علينا سكرات هون الموت هون علينا سكرات الموت, هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت اذا حلت بالترائب والخدود وارفع ارواحنا بالفردوس بعد الصعود وارفع واجعل قبورنا ر و ض ة لا تمسها نار ولا وقود ولا تجعلها عذابا واملاها بانوار الركوع والسجود واجعل أ و ل ل ي ل ة لنا خير ل ي ل ة لخير موعود وانزل أ ن ن ز ل ل ع ي الملائكة بالبصرى بدار الخلود و أ علينا ا ل م ل ا ئ ك ة بالبصرى بدار الخلود وانزل علينا الملائكه بالبشرى بدار الخلود اجعلنا ممن يبشرون بروح وريحان ورب الراد غير غ ورب الراد غير غضبان, ورب الراد غير غضبان. ورب الراد غير غضبان. ارض عنا. عنا سامحنا اغفر لنا اغفر لنا ارحم ذلنا اللهم س سكر رعبنا وامن خوفنا اذا دنت الشمس من رؤوس الانام سكر سكر منكر رعبنا التراب وضعت وامن خوفنا وجوهنا رعبنا وامن خوفنا اتانا اذا اذا في سكر رعبنا وامن خوفنا اذا زلزلت الارض ز ل ز ا ن ه ا سكر ربنا وامن خوفنا اذا نصب الميزان اللهم لا تفضحنا اللهم لا تفضحنا اللهم لا تفضحنا واسترنا يوم القيامه يوم ا ل ح س ر ة والندامه يوم يرى كل انسان منا عمله امامه برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو أن تحب العفو ف ع ف عنا اللهم انك عفو أن تحب العفو ف ع ف عنا اللهم أ ذ ق ا ل ل ي ل ه برد عفوك وحلاوه مغفرتك اللهم اذقنا ا ل ل ي ل ة برد عفوك وحلاوه مغفرتك اللهم أ ذ ق ن ا ا ل ل ي ل ة برد عفوك و ح ل ا و ة مغفرتك اللهم ارحم موتانا و م و ت المسلمين اللهم أ ن ز ل على قبورهم الضياء والنور و ا ل ف س ح ة والسرور اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ع اعف المبتلين ف ص ر كرب المحزونين واذهب الغمه عن المهمومين واقض الدين عن المدينين برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعزنا بالاسلام وارفعنا بالاسلام ومكر لنا بالاسلام بقوتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم مسير السحاب منزل الكتاب هازم الاحزاب اهزم اليهود والامريكان والبريطان والروس والصين وزلزلهم اللهم زلزلهم اللهم انزل عليهم ف ت ن ة سوداء تمزق جمعهم وتفرق جموعهم وتيتم اولادهم وتؤرمن ا نساءهم اللهم عليك باليهود الملاعين سلط عليهم البراكين والرياح واجعل حياتهم ليلا ليس لهم صباح اللهم أ ر ن ا فيهم يوما كيوم عاد وثمود اللهم حرر ا ل أ ق ص ى على رايات ا ل إ ي م ا ن و ص ي ح ة التكبير وتوحيد الاعتقاد اللهم ارزقنا فيه ص ل ا ة قبل الممات برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اجمع شتات المسلمين والف بين قلوب علماء وحكام وشعوب المسلمين واجمعنا و إ ي ا ه م على كتابك و س ن ة النبي ا ل أ م ي ن ل ن ص ر ة دينك يا رب العالمين اذن لدينك ان يعود اذن لشريعتك ان تسود ارفع ما بين المسلمين من حدود اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد الاسلام اجعل هذا البلد سخاء ا ل رخاء وسائر بلاد الاسلام برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا ترد سائلا س أ ل ك في هذا الشهر العظيم اللهم لا ترد سائلا س أ ل ك في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أ ح ز ا ن ن ا برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم كما بلغتنا رمضان فارزقنا ح د بيتك الحرام برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم عليك بكل من ع د ى رسول الله اللهم عليك بكل من ع د ى رسول الله اللهم عليك بكل من عادى اصحاب رسول الله ل ع ن ه م لعنا كبيرا اجعل الضيق في حياتهم والضنك في حياتهم والفقر في بيوتهم ل ع ن ه م لعنا كبيرا لا تسير لهم تدبيرا لا تجعل لهم علينا ظهيرا ولا تجعل لكافر على مسلم سبيلا برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا ر اللهم أ ع د علينا رمضان أ ع و ا م ا بعد أ ع و ا م اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك بعد رمضان ثبت قلوبنا على طاعتك بعد رمضان, ثبت قلوبنا على دينك بعد رمضان اللهم يا مصرف القلوب ي ص ر ف قلوبنا عن معصيتك برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم هذا الدعاء وهذا البكاء فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك ايسين ولا من فضلك محرومين برحمتك يا ذا الجلال والاكرام علمك بحالنا يغنيك عن سؤالنا علمك بحالنا يغنيك عن بحالنا سؤالنا يغنيك فقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم بارك فيمن قام على المعتكفين اللهم اجزهم خير الجزاء بارك لهم في صحتهم وفي أ و ل ا د ه م وفي بيوتهم اغفر ذنوبهم استر عيوبهم يسر أ م ر ه م فرج كربهم اجعل أ ع م ا ل ه م و أ ع م ا ل ن ا خ ا ل ص ة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيها حظا ولا نصيبا برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وآخر د ع و ا ن ا أ ن ا ل ح م د ل ل ع ل و الاسلاميه